وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا عَنَّسُ مَا كَلَّ كَلَّا إِنَّ الْإِذَا نَزَعَتْ لِلشَّوَى تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى وجمع فأوعا إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين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 عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل مرء منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ عَلَىٰ أَن نُبَدَّرِ